أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينال الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة واللعنام والحرب. ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المرآة. قل أو نبيوكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواجهم مطفر ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفل لنا ذنوبنا عذابنا ربنا آمنا وذلنا ذنوبنا وقنا على ظنا الصابرين والصادقين والقادتين والمنفقين والمستغفرين في الأسحاب شهد الله أنه لا إله والملائكة وأولى العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم